جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب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 وَشَدَّدَنَا مُلْكَهُ وَأَتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ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 قال اكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد غضبك بسؤال نعجتك الى نعاجه وان كثيرا من الخلط لا يبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقلل ما هم وَظَنَّ دَاوُودُ أن مَا فَتَنَّاه فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ فَغَفَرْنَا لَهُ ذلك وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مآبٍ يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ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 رُدُّوها علي فطفق مسحا بالسوق والاعناق ولقد فتن سليمان وألقينا على كرسي هي جسدا ثم أناب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 إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليشع وذلكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف يتراب هذا ما توعدون اليوم الحساب إن هذا لرزقنا إن هذا لرزقنا ما له من نفاد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 قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ أَنتُمْ عَنْهُمْ عِرِضُونَ ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصِمونَ ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصِمونَ